برغم كل اللي أنت جو يا ورغم كل اللي أنت قلته ونا قلته لسه بحسك أغلى حتى علي مني مهما فيي عملت أنت حبيبي برضو مش بفتكر كل ليلة فيها جت علي ولا أي حاجة من الحاجات الوحشة بيها دايماً بفتكر لك كل ليلة جميلة عدي وهو اللي بينا يا حبيب كان شواليا ومين اللي قال ان الفراق ممكن يموت فينا اجمل حب عادي حبايب يقسوا لكن ينسوا طبعا صار وقت الزع بيكن تلاتة ارباع كلامنا كيف مين اللي قال ان الفراق ممكن يموت فينا اجمع حب عادي حبايب يقسوا لكن ينسوا طبعا صعب وقت الساعة بيكن تلاتة ارباع كلامنا بيجي نفتح صفحه ثانيه لو سامعني طمني قول لي في مكان جواك لسعاني ونقولنا غصب عنك كلام في وقت زعلنا جارح سامح وانا فورا ممكن يموت فينا اجمل حب عادي حبايب يئسوا لكن ينسوا طبع المسا وقت الزعل بكون ثلاث ارباع كلامنا كد مين اللي قال ان الفراق ممكن يموت فينا اجمل حب عادي حبايب لك ينسو طبعا صعب وقت الزعل بكون تلات ترباك كلامنا